الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من راطين ثم جعل نسله من سلالة مما. ثم سوَّاهُ ونفخَ فيهِ مِنَ الروحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِالْقَائِرَبِّهِمْ كَافِرُونَ إلا يتوفكم لك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِسُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِّعْنَا نَعْمَ الْصَالِحَاتِ فَرُجِّعْنَا نَعْمَ الْصَالِحًا إِنَّا مُقِلُونَ وَلَوْ تَرَى فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى لو شئنا لأتينا كل نفس هدانا ولكن حب القول مني ولكن حب القول مني لأمل أن جهنم ولو شئنا لأتينا كل نفس هدانا القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والن بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم واذوقوا عذاب الخلد